واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يسعدنا في هذه الليله المباركه اللي ان شاء الله ان نستضيف اخانا الشيخ محمد بن عثمان حفظه الله ليحدثنا في موضوع مهم الا وهو تعدد الحزب اشهار الاحزاب وكسر لا يجبر وهذا الموضوع موضوع مهم ولقوا فيه ناس كثيرون منهم من يعني كان ظاليا فيه ومنهم من توقف لأنه لا يعلم الحق وقد قال حذيفه رضي الله عنه إني كنت أصل عن الشر بخاطة أن يذكرني فقال الناس عن خير وأنا أسأل عن الشر بخاطة أن يذكرني فلا بد والإذام على كل إنسان انتهج هذا المنهج السلفي الحق القويم أ يعرف الحق ولا يبالي ولا تأخذه العز بالعزم ولا يتبع بريات الطريق فالحق واضح أنيج وأتلي أفضل شيخا كالمشكور ويحضرني إني تقدمت بين يديه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلقه محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه وازكى التسليم اما بعد هذا الموضوع لعل البعض يرى امامنا الراء كثيرا هذا الموضوع في الحقيقة الحقيقه هذا النوع من أوراق حتى يستطيع الإنسان أن يرى الأمر بعينه دون نقلة بل بمشاهدة ولكن قبل لا بد أن أذكر لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة أول من تسعر بهم النار ثلاثة ومقالب ومجاهد ومتصدق أول من من يوم القيامة كتاب الله ومجاهد ومتصرق. قال سبن القيم في دينيته ويقدمون على أهل الأوتان هؤلاء الثلاثة اجمل في العذاب على من على المشركين علما ان هؤلاء الثلاثه هم من الكفر فرضوا وهم مسلمين ولكن هم اول من تسعى بهم النار قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الله رب العزه جل وعلا يوم القيامة للأول راحب القرآن قرأت القرآن ليقال عنك طائب محذبين خذوه إلى النار وقال للثاني جاهدت ليقال عنك مجاهد خذوه إلى النار وقال الهدف العزة جل وعلا العادل اما الثالث فهو المتصدق تصدقت ليقال عنك متصدق خذوه الى هذه الاعمال الثلاثه عظيما لا يخمن الكل منا يتشرف ان ينسب الى هذا المقام مقام الجهاد او مقام القراءه لله عز وجل او التصدق في سبيل الله ولكن كان المرض النفسي وهو النفس سبب لان ينقل هذا العمل الى مزعى الى الشر والعذاب يبقى وهنا الخطأ ونلاحظ أن رب العزة جل وعلا قدم هؤلاء الثلاثة على أهل الأوذان وعلى الأصنام والنظار واليحود وأهل الكبائل تقدموا هؤلاء الثلاثه في العذاب حكايه كاية الهن فيما صنعوا بالدنيا فقد جعلوا هذا الدين سبيلا لأنفسهم جعلوا هذا الدين سبيلا ليش لأنفسهم فإذا هذا خطر خطر عظيم يا اخوان ولا بد لنا أن ننتهي هذا لهذا الأمر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حدثا إنما لنستعرض من هذا الخبر الذي سيقع لا محاله يوم القيامه اذا لا بد للسني السلفي ان يراعي هذه المساله ولا يدخل الهوى كما أدخل هؤلاء فكان سببا للشر لغز، فتحول الخير إلى إش شر، فكيف اخواني بمن يجعل هذا الدين سبيل؟ يا اخواني بمن يجعل هذا الدين سبيل أقوال الذي بطلاع سلم وكينا إلى القاوان وإلى تشكيل القيامة إذا كان قارئ القرآن فقط أراد أن يقال عنه قارئ فقط قارئ كان مستحب للعقاب بنص الحديث الذي صلى الله عليه وسلم والمقدم على أهل الأوتار يا الله فكيف بمن يجعل الدين مطيئة للسياسة وللوصول الى تشكيل القرار السياسي وللوصول الى الاهداف السياسية والحزبية والكراسي البرلمانيه وغير ذلك كيف نولي أقول ولكن قد يتنسى الآن ويقول نريد صحية واضحة لهذه الحقيقة حقيقة الخوف السياسي والتباين الواضح بين مناهج الحق او منهج الحق عضوان ومناهج الباطل ومناهج البيضاء ومناهج من خالف الحق اقول سأذكر لكم وقفات بوثائق تثبت ما اقول ان الدعوه السلفيه الدعوه السنيه تختلف عن تاخر الدعوات كما يقول الشيخ ناصر الدعوات السياسية فاذا اراد الشيخ ناصر رحمه الله ان يعيد دعوه اجمل الدعوه السياسيه ان شاء الله هي المعنى للايام دائما الذي يستمع على تشربة شيخ ماطل الدنيا الغاني دائما يسمع الكلمة منه يقول دعوة سياسية يقول منها دعوة سياسية سيشكر على البحر ماذا ينجب الشيخ عندما يقول دعوة سياسية الجميع المتأكد يقول لا ما لي علاقة للدعوة السياسية انا اريد جنة ولا اريد ان اكون من السلامه ولا من اشكالي كما أريد اريد بالجنة بالجنه هاي غايتي لن التزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم لسيم او لعين انما التزمت ينجو بنفسي اليس كذلك اقول سوف أضع لك معايير واضحة مبتكره يستطيع البسيط ان يصل اليها ويتفهمها أيضا دون أي عنا، كما كان هذه دعات الحق. فسأقرأ عليكم وقفات لبيان الخط الذي يفرق الدعوة السلفيه أو السنيه عن الدعوة السياسية أو الدعوات. البدعية او الدعوات المخالفة لمنهج الحق قد تكون اخوان ولا بد ان اضع محتوى او طيب قد تكون دعوات ليست بدعية ولكن خالفت منهجها الحق اقول قد تكون ليست بدعية ممن اتكلم بهم ولكن دعوة خالفت ايش الحق سلام. فمن امارات هذه الدعوات الدعوة السياسية انهم جعلوا اساس الدعوة سياسة ومنطلقها فكري ووسيلتها الحزب والتنظيم والجماعة ونتيجتها مجتمع سلام في يعني نوع من الترخيص وفكره كامله فاقول الدعوه السياسيه اساسها سياسي ينطلقها فكري وسيلتها الحزب والتنظيم والجماعه نتيجتها مرسومه نشرحها هذا الكلام اساسها سياسي اي اتاسها الوصول الى تشكيل القرار السياسي ما معنى سياسة الادار العامة يشئون الناس على تعليق سياسة كيف يصلون الى الادارة العامة وتشكيل القرار منطلقها فكري ان يخططون من خلال الفكر اللي ذلك الشتوهي يا رج خلال الثلاثين سنة الماضية المفكر الكبير المفكر مدعيك هذا التعبير ما كنا من بالأول ليش ما بين مفكرين في الأمة؟ بل ولكن في الدين لا نقول هذا القوس أو هذا التصلاح استجد هذا الطاوش فأصبحت المسألة من خلال الفكر ومن خلال التنظيم ومثيلتها في الوصول إلى هذا الأجل الحزب والتنظيم والجماعة يعني دائما الذي يريد أن يصل إلى تشكيل القرار السياسي ويبدأ يفكر بكتيجة الوصول الحوالة الحياتية قتيل أصحاب هذا رحمان على خالد كل هؤلاء أصحاب تفكير ومفكرين وتيرتهم. جمع الشباب وتكوين قاعدة ومدخلها منطلق للبعض على, على ايش الغوة العامة <تصفيق> لذلك لا يوجد من وجود تنظيم ومن وجود ايش ومن غير هذا آل الفريق لن نعطي الى تشكيل القرار السياسي ونتيجتها مرسومة يعني دائما لهم خط حتى تجد بعضها زمني مثال في بداية تأسيس حزب التحريم قسموا دعوه حزب التحريم الى ثلاث مراحل المرحله الاولى ثلاث سنين كتابه المنهج ثلاثه بيان المنهج للقاعده اللي تنتمي الى هذا الطرح بعد ثلاث سنين اي بعد ست سنين يصير الطرح العام إذن يقسمونها إلى مراحل لذلك تجد أصحاب هذا الطرح دائما يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطط رفو الله عليه وسلم في المرحلة المكية حق ايش ميه المرحلة ايش ميه هذا يعني جور في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا كان بالأمر من, من الله جل وعلا كان النبي وظيفته أن يدعو إلى الله عز وجل. دون هذا التخطيط الذي بستوى النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، لكي يقولوا في وجود هذا النوع من التعريف. نقطة ثانية دعوة سياسية تسعى جاهدة لإشهار الأحزاب في الدولة المسلمة، متضمن من خلال ذلك مقعدا بين صفوف الأحزاب الدولة. دائما الدعوات السياسية هي نقطة ثانية. دعوات سياسية أجاهدة لإشارة الأحداث في الدولة. سبب لأن يولدون من أنفسهم كرسي. فإذا أجاز للغير أجاز لنفسه؟ فلذلك رز جاهدا إلى إيش إلى وهذا ما يصدق في الواقع اليوم. لو رأينا الآن. ان الدعوات على الساحه تسعى جاهده الى اشهار الاحداث بوضوح والسبب في ذلك انهم يرون لن تكون لهم قوه في تشكيل القرار السياسي الا من خلال وجود حزب وبالتالي وجود قوه سياسيه ضاقبه على ولي الامر توصلهم الى مبتغاهم سلام ورحمة الله ففي ذلاب الفقريم من واعد ثلاثية العمنية تفعى لميتاق وطني لإشارة أحزاب تفعى لنا حركة الإخوان المسلمين اللي دستورية أطلقت دعوتها لإشار الأحزاب حظ محز الأحزاب التالي فتح الأبواق هاي كلها بل نجد ان حتى يعني هذه المناجيئات قد تحققت في كل الدول الإسلامية كل هذه التيارات تجيز إيش بإشارة الأحزاب أما أن ولي الأمر الكويت احزاب في الكويت يقول الأحزاب ممنوعه ولم نسمح بها بتأجيل عكس الذرائع إلى الله. الدعاه الى الله يقولون نريد احزاب وولي الامر يقول لا نريد وهؤلاء يسعون جاهدين الى ايش شان الاحزاب هل هذا يمثل دعوه الحق ام الدعوه السياسيه الدعوه السياسيه وتجد البعض لا يقف او يتبنى موقف واضح من هذه مثل بعض النوات السلبيين يقب ويقول يعني الوقت ما حان المسألة يعني غير متهيئة هذا الموقف ما موقفك هذا هذا مقابل شبيه به انت تقوم بس مسألة مرحلية لابد ان تقول هذا حرام وهذا من فرحة الله واذا خلقت هذا المنهج الذي ندعو إليه موقف واقع وإيش صريح ما هو مبطن فهذه مواقف تتسع اقول يا اخوان طبعا هذه الدعوه ايش فتحت لي الخطر يا اخوان فتحت ذات شر عظيم وهو الرضا بالتعددية الفكريه الرغم بايش بالتعددية الفكريه ان الشارع وحي من الله وليس فكر اما بعض هذه الضوءات كلها فكرية لذلك نجد هذه السيارات صريحة في اندماجها وفي ايش انفتاحها مع السيارات الموجودة في الساحه فلا أجد ان نقرا مثلا هنا الإسلام السياسي السني والشيعه في الكويت تقارب جديد على أنقاض تحالفات قديمه يقول نقرأتني الإخوان المسلمين لابد أن نتحالف وأن نتعامل يعني كجذها واحدة إلى أن قال الدوافع وراء التقارب بين الإسلاميين السنه والشيعة فقال الدوافع ونقف على طبيعة المجتمع الكويتي التوافق في القيم بالدعوة الإسلامية التصاعد أو تصائد الهجمة الشريثة على الإسلاميين من كل المذهبين لاحظت التغارب ولا لا لا نبلشنا ان أن المسألة الى هذا الحج؟ لا اكثر لذلك يقول عبدالله الشايدي هنا مشروعيه التعدديه السياسيه ويدعو الى ذلك وهذا نجده واضح للغته يقول عتان قادر لا مانع نظريا من قيام احداث اسلاميه دائما نحط المستند مع على اساس يكون الامر فيه وضوح هذا ايش وصل إخوة وصله الى وصلهم مراحل اكبر واكبر هذا اليوم مهرجان خطابي عن جو الحياة. المشارك فيه عن حزب اسمه؟ حزب الله انتصاره. دار عليه الآن سنة. نسوي مهرجان خطابي. المشارك فيه أقطاب الحركة الثورية عبد الرحمن جميعا وألقى كلمة هناك في الزوانية ايش جواب حياة لحظت السياسة هم هي أمزيله الآن وقبات واضحة في الانتخابات يبسل انك تشوف حزان عبد الصمد دولة اسماعيل الشرطي في واحد الواحد يبسل أيضا انتظر في منطقة المتقاسية في ديوانيه الاخ احمد باقر بحضور زعماء السلفيين ندوه التغريب والتطبيع مع الكيان الاسرائيلي بحضور الدكتور النفيسي دوائر السلفيين بيت أحمد, احمد باقر وصلاح عيون يحدث الشباب عن كيفيه محاربه الدعوه الصهيونيه انا ما يكون كلام بلا موجود على المنطب ايش الغرف الثلاثى الثلاثى ايش يحضر يقول لا هذه ما هي دعوة ماذا اي دعوة البياتية هي دعوة ايش الدعوة السلفيه السنية لذلك يا اخوان انا شكلت لكم بصورة سريعة وبوثائق حتى الانسان يستطيع هنا يا اخوان احنا ما نطلب نطلب من الاخوان الياقض ويقول ليش لا تطلعني ايش السبب ان تصنع ذلك هنا يتوقف الانسان ويشه بايش بيحرج الان الدوامين السربية اصبح يحاور ديامين عد ما اتصنع جوهر حياه هذا مضحك هل تتطوعون اليوم ذلك؟ أنا متأكد أو رجعنا عشرين سنة، وسألنا الحضور هل متطور ذلك؟ هل متطور شيء هذا حلم أصلاً لو قلنا له قبل خمسة عشر سنة؟ إحنا عدنا إسمه عدنا إسمه هذا الأخ لا إسمه صراح عجوز عند السلبيين متطور عقلا هذا أنا أنا أطلع بالصورة وبوسائل الإعلام ما هو مخفي. من الذي اوصرهم من الذي اوصرهم <تصفيق> يا سي الان ما اقول لكم الحركه العلميه يقول لي احنا قيل دعو السرخية ايه الحركة العلميه فيه انا بنصحي في الجرح يحن شو هذا شو ما نعلم بالنص سؤال ما سبب الانشقاق الفكري بين تجمع الاسلامي السلبي والحركة السلبية جواب لا خالد ليس هناك انشقاق فكري بيننا ولم يظهر الى الساحة نمط فكري يشير الى اختلاف علمي بيننا وانما هم تجمع حسب تعبيرهم لخدمة القضية العلمية في الدعوه وهو هدف النبيل انا الشباب يقولوا هذا الكلام ما نتطورك انا وانا انا ادم كل الوقت من خلوقية الجرائد هذه اين انتم منهم اين انتم من هذا الكلام اين هذا ما جبت باعا هذا ما يشوف ما هو من سري ولا شريف اجتماع بينهم خبيب ينشرون هذا الكلام صراحة الان نرجع الى النقطة التي ذكرناها وهي انهم يجيزون هذا التعاون مع الرابطة مع اختلاف الجماعات وللأسف الشديد، ما الذي اوصلهم الى هذا ما الذي اوصلهم ما ذكرناه الثاني والان تذكروا معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من تشعر من الناس ثلاثة القارئ والمجاهد والمتصدق قال رب العزة جل وعلا لقد أردت أن يقال عنك قال فقف لسبب هذا لهذا السبب أردت أن يقال عنك قال فقد قيل خذوه إلى النار وقمت على أهل الأوزام في العلاق فقف ولابد بد ان يعي اختم هم بكلام تحت بحث أزم الاخوه الدكتور الدكتور حسام رئيس تحرير مجلة الفورطان يقول تحت عنوان البحث الهسامات الفكرية للحركة الثلاثية يقول التقصير الشرعي للأمل الجماعي بعدما سقطت الخلافه العثمانيه ووضعت البلاد الإسلامية في قبره المستعمر وتقاعس الحكام عن القيام بدورهم المنوط بهم وانقلبت الموازين فتحول الحاكم من كونه أردا لله يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحرص الدين ويحمي حيادة المسلمين تحول إلى عدو لله يحارب الله ورسوله بأموال المسلمين عندما حصل هذا كان لزاما على الذوائد إلى الله أن يكون بمستوى الحدث. وأن يحبوا لنصرة دينهم فسارعوا إلى تأسيس جماعات الدعوة وإعادة حكم الله في الأرض إذ أن التغيير الإسلامي للواقع لا لا يمكن أن يتحقق من خلال العمل الفردي وحده كالخطب وصيحات المنابر والكعف والقرارات والمؤتمرات. اذا كيف نجيب هنا وهكذا نشات الحركه السلفيه وحركه الاخوان المسلمين وحركه التبليغ وحزب التحرير وغيرها من الجماعات الان صاروا ايش حزب التحرير لاخوان المسلمين كنا صارت ثم ايش صابتا واحد هل نوصف لكم هذا الكلام انظر ماذا يقول ولكن شوف الان سنرد عليكم الكلام ولكن الوسط الدعوي فوجئ بمن يمتي بحرمة تأسيس مثل هذه الجماعات الدعوية بحجة انها جماعة سرطة جماعة وتفرقة وان قيامها غير جائز وبالتالي غير مشهور لأنهم خرجوا بتأسيتهم ها بتأسيتهم هذا عن الجماعة العامة جماعة المسلمين وحاكمهم كلام يحتمل التأويل مصريح. صريح صريح يجيد الجماعات وينتقد الطرح الآخر اللي هو ايش اللي يقول ان تعدد الجماعات ايش معنى ذا؟ يقول نعم يجوز ان يقول هناك حزب تعريف ويكون هناك حزب إخوان وحزب للجمعيات تبرير ماذا يقولون الناسي وجماعة ها الكثير منها يجوز يخبط عليهم وين هذا من خبط <تصفيق> عليهم؟ يا جماعه مكتوب هذا ما جعل اجيب لكم كلام من شرير او ضحب كلام بحث يا اعتقاد ذلك ما السبب الذي اوصله الى هذا الوصول الى تشكيل وقرار السياسي النقطة الثالثة الدعوة السياسية تنتقد بالمظاهرات والاعتصامات والاضرابات ومن خلال تهيج الشارع تحت دعوة الاصلاح اسمهم قوامي، صاليد الأحزاب السياسية صاليد هم ايش مظاهرات اضرابات الى غير ذلك ايش مكتبة انهم يريدون ان يؤثروا الشارع ولو كان التقدير مؤقت المهم يصلون الى الهدف ذلك انعكس هذا الطرح على الشارع الاسلامي نرى الارض الشباب الملتحي يفعل كما يعني تفعل المظاهرات في دول الارض نضعهم ل لاحد الحكام يحطون سكاكين ويحرقون اعلام الى لا غير لابس من الذي امدهم بهذا الفكر كله منهم سلمان العوده عندما اجتمع في وجمع الناس وأمله اعتصال وهذا هو بالصورة ومنشور بجرائدهم ومجلاتهم هذا طرح خبر لذلك أي ان تجد الشيخ عبد العزيز بن يباد او الشيخ ناصر الدين الالباني او الشيخ النعداني او علماء الامه انهم يدعون الى هذا الطرح ولكن تجد اشكال هؤلاء هم أصحاب هذه الدعوات، ومن تجد الا امثال هؤلاء يدعون جاهدين إلى هذا الطرف كل الأبلغ من هذا يقول الناس قبلت من الحركة العلمية وهو حاكم من المنصيري التظاهرات السوق مؤذن ثلاثيا واعلاميا ولا يشك في ذلك في جدوى إلا مكادر البمر عليكم إذن يا جماعه الأمر تشوفون بالمستندات منهج خط واضح يخذعون به ويدون من الكتب والمجلات وزعاد إذن هذا واقع وليس إليش يا أخوات مجرد هي رسائل خلافيه لا مناهج تخط وتدون في المصنفات والكتب أقول هذه المناهج سبب الوقوعه في هذا الامر ما ذكرناه في السياسه الدعوات السياسية مواقفها متغيره هما كان صوابا اليوم يكون خطأ في الامس اقول بلهم اقول ترابي رفع الجهاد الجهاز ودمن قريب كذلك عندما دار بينه وبين عمر البشير الخلاف لو ورئت السجن تظيمة أقر الاتفاقية ومراه تامع ايش مع جرايف ضد ضد عمر البشير عدو الأمس فاعدو اليوم جاء مجموعة من الأخوان المسلمين قالوا نريد فقط هذا الشرط يعني هل التزم به يا سرادي الله التزم بهذا الشرط وهو انطاول الاتفاقيه بيني وبين كرنك مثال ثاني. لما دار النصراني نعم مثال دائم يا اخوان المائده التركيه ايش اسمها يا اخوان اللي لي اقوام الدنيا راقدوها في اسمها ها اللي نجحت في الانتخابات وقالوا ان في ما يحق له شيء في دخول ها اقوام الدنيا هنا واعدوها شوفوا وشمال خالد قال لك المجتمع ارغم الى حرب العلمانيين مع الدعاه فقد منعوا هذه المسلمان المنتزمة بدين الله عز وجل من الدخول البرلمان بعدها بفترة قليلة اصدر هنا مرسوم اميني بمشروع بي بمشاركة المرأة في البرلمان قالوا لا ما يجي الان كيف نوفق هذه المرأة اللي في تركيا كانت خطوره شرعيه عندهم هنا مما قالوا فتحنا هذا الباب قلتم هذا لا يجوز بعد ذلك بقليل في مصر الإخوان المسلمين ينزلون امراه تمثل جماعه الاخوان المسلمين في في الاخوان ايش نسمي هذا انا تلون هذا هو تلون وهذا هو الاشكال وهذا يصلنا يا اخوان الى اخطار عظيمة قلنا اذكر هذا شخصيا هو مسعود صاحب الجهاد الافغاني كل هذه افغانستان ايام الرجل يعني، انظر ماذا صنع وكذا ارد ايش قال انتو تستعينون في الاميركان اليوم هذا مسعود يذهب الى الدول الأوروبية ياخذ الدعم ضدنا طربا مو متل لا ضد طلبانه اذا هي كنوز سياسية تستخدمها اليوم اليوم تسوولها في اليوم الثاني هذا عبث النقطه الرابعه الدعوه السياسيه منهجهم السرية والغموض وعدم الوضوح فيما يجب ان يكون اوضح الامور الدعوه السلفيه ما في غموض وما في مكشوفه ما دعوة كذلك لذلك قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء واضحه نقيه جليه اما الدعوه السياسيه لا دائما يتحصنون ليش؟ في السريه كذا وكذا يقول اخر حتى يستحقوا الجماعه من هم الجماعه هو من الذي يشكل الجماعه الله اعلم من على راس الجماعه الله اعلم لا تدري من اين يصدر القرار اذن دوله في بطن تطور يا اخوان إذا هناك عدة أحزاب فكيف يكون مال الأمر في هذه الوامن كيف يكون معال هذا الأمر لا يعنس الله سلام فنظروا إلى الجزائر الجزائر مثال حي لكل الشباب الجذاب أرسل لهم الشيخ ناصر الدين الألباني، وقال لهم قد نشرت هذه رسالة سبعة وصين. قال لهم الرسالة معي. برسالة واضحة نشرتها في الصحف. قال يا جبهة الإمقال لا يكن أمكم يا معشر جبهة الإسلامية الوصول للحكم. هاي نصيحة الأولى نصيحة الثالثة الثالثة بقولين الترشيح والانتخابات لن يحقق الهدف المنشود نصيحة الثالثة من استعجل الشيء قبل نواله عوقب بحلفانه كيف كلام العلماء ساعة الام اربعة اين هم؟ فقدوا الله؟ نعم فقد يقول الشيخ ناطر الدين والداني اقيموا دولك الاسلام في قلوبكم، تقام لكم في ارضكم هاي رسالة الشيخ ناطر الدين الالباني سنة هجري. هاي سنة سنة 1412 اين جبهة الانقاذ اليوم يا اخوان؟ الكل يقتل الكل دماء فتن اعرب تنتهك ما خرجوا عن جاسة العلماء الباني رحمه الله صطع بيده نصائح تكتب من ماء الذهب لهم ولكن ما اخذوا بهذا اخذوا بالمنهج السياسي الثوري انظروا الى قمر دعوته لذلك هذا خطر يا اخوان ويوصل الامه الى ادق مما تتطورون وتاخدم الكلام بهذا هذا الدعوة الدعوه السياسيه ترى ان كل الدعوه السياسيه يرون ان المرضى المشوره المل... عيش مزمنه اما علماء سرق الشيخ يعني معاصرين عم الشيخ نفيل الشيخ بن باز يرون بان الشوره عيش مزمنه وان ذلك هي ها بشخص واحد يقول بأن الشوره من ذلك الخرم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع ائتوا برجل مواعد تأخذ هذه المقولة وهذا أشكل على السياسين غني ذلك كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أول رسالة له كانت ايش اسمه الشورى سأقرأ لكم كيف السياسة توصد الانسان إلى المهالك يقوم في صفحة ستة في رسالة ايه اسمها يا اخوان <تصفيق> الشورى في صفحة ستة فان موضوع الشورى في الاسلام من اخطر المواضيع او من اخطر الموضوعات واجلها لانه اهم الامور في تسيين شؤون المسلمين ورجل سياستهم ولقد كان ايضا هو اول الاركاد هدما وإقصاءا من نرام الحكم الإسلامي كما قال الحسن البصري أفسد أمر هذه الأمة إثنان عمر بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المطاحب والمغير بن شعبه حين أشار على معاوية بالبيع ليزيد ولولا ذلك لكانت الشورى إلى يوم القيامه هذه على يقول عبد الرحمن قال حديث في عاق هنا الشاهد ايش يقول يعني اول من هدم على الركن هم اصحاب النبي هكذا يقول في تبسير شؤون المسلمين ورسل سياستهم يقول ولقد كان أيضا هو أول اركان هدم وإقصاء من نظام الحكم الإسلامي كما قال الحسن البصري وهنا يأتي الاشكال الاخر وهو انه ينسب هذا الكلام إلى حسن البصري ويقول في تاريخ الخلفة السيوبي واحال إلى صفحة 79 من تاريخ الخلفاء السيوبي السلام لو ترجع الان الى هذا الكتاب رفحة 79 ما راح تجدون هذا النقل هذا واحد النقل قير موجود مين اسناد هذا لم يخبث ثلاثة الرواية فيها شدود حيث قال ولولا ذلك لكانت الشورى الى يوم القيامة هذا أمر قيدي، لا يستطيع أحد من أليس كذلك؟ هذا أمر قيدي، لا يمكن من ذلك. ولكن ما الذي جعله يصل إلى هذا المقام يا اخوان السياسة. يعني هو يريد أن يجعل الشورى ممتدة. تعال، أنا أجمع. أنا كل حاصل ليس في هذا المقام. ووقع في ما وقع. حتى في حق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فتح هذا الباب خطر داهم على هذه الامه وشر عظيم لا بد من الوقوف سد منيع مد من هذه الدعوه هي دعوه اشرار الاحزاب فهي سبب للفتن وسبب من السلام، ولن تجد من يدعو الى ذلك الا الساسه فهم اصحاب هذه الاطروحات وهيهات ان تجد سببا من امثال العلامه أو الالباني او الشيخ ابن باز او الشيخ المعتمين او الشيخ بن جراح يدعون الى مثل هذه الدعوات ولكن ستجد اصحاب الدعوات السياسيه هم حملت هذا اللواء وهو اللواء السياسي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وقبل ان باب الاسئله اقول لكم ان, إن النقط وضعت على الحروف ان شاء الله وأن منيات الطريق اتضحك لمن كان له لب والمنهج السلفي واضح بين لا يخفى على من أراد الحق وقد استوقفني الشيخ بارك الله في بنقطة أقول وتعجب ولكن لا عجب من هؤلاء كيف يجلس سنيا مع رافضي خبيث؟ لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أتحبين أن أدعو لك أن يسرك أن أدعو لك قالت نعم يا رسول الله قال إن هذه دعوة لأمتي والحديث راح الشيخ ناصر أو حسنه في السلسلة مجالب الخامس إن لم أهم الحديث ألبيل 250 فأقول لكم كيف يكون سلفي الحق أن ينجس مع هؤلاء الذين هم أعداء السنة الواضحين الذين يتفقون على يهود النصاب الأشر منهم هم، فأقول قد بان الحق وبنية الطريق تتوب، وأقول يا أخوان لا تأخذكم العاطفة، كما قال الشيخ حضر الله رحمه الله حضر الله في نعم، كما قال هؤلاء أصحاب الدعوات إنهم كرّقوا الصابون، كرّقوا كرّقوا الماء التي تطفو. تقف غليلا ثم تذهب وتروح وقد وكان يردد شيخ رحمه الله يقول كان من القيس يقول في الدنيا هذا البيت يقول بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه وهي بكى صاحبي لما وأيقن بأننا لاحقين بقيصرة، فقلت لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذار، فقال الشيخ نقول نحن نحاول دعوة نحاول دينا أو نموت فنعذار، لا يك لا يعني همك أخي أن تحصد الثمرة عليك أن تزرع تزرع ويأتي من يحصد، الثلثي لا لا ينظر إلى أن أن يقول لا بد أن نحصل الثمار نحن اجرع انت أجر وسوف و وإذا, وإذا علم الله سبحانه وتعالى منك الإخلاص سوف يوفقك وقد ذكر شيخ به الله قولة الهوبي عندما كان نصيحة يقول أقيم دولة الإسلام في قلوبكم تقوم لكم في أرضكم هذه الكلمة قال الهوبي وهو زعيم أهل المسلمين ونضلهم ولكن لم يستوعبوها هؤلاء القوم لم يستوعبو هذه المقولة وكانوا يتلونون يتلون من أجل الثياثة فقط ومن أجل أن يحسبوا الأصوات فلو بد على كل سرفين أن يعرف مقامه ويعرف دعوته ويدعو إلى الله لا يعلم هم يعيش قدا أو يموت وبعد ذلك من الشيخ نفتح للأسلة لمن كان هناك استفسار أو يعني إضافة فليتفضل أصوات السلام ورحمه الله نتكلم عن واقف حسب التحرير دعوة سنية جماعة وأنا نسمي تكلم عن واقع تركنا من الخيال، الواقع ما يقول ذلك أنا لك عبارة الآن حدثت في باب الدماء أنا سميه في صحيحة كويتية يقول يخسر في كلية الشريعة يقول انظر اخي القارئ الى الايات في الجهاد تجدها مخاطب الامه جاهدوا وقاتلوا والحدود فجدوا فقطعوا والامام انما هو بمنزله الواجب فما ذلك اذا منع الوكيل الموكل من اقامه الواجب وجب على الامه ان تفعل الواجب المستطاع في ذلك لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وليس ذلك عذر بل واجب متعلق متعلق بأفراد الامة قلون هذا الكلام ماذا معناته ؟ معناته إذا الولي الأمر ما أقام الحدود فالامة عليها واجب شرعي أن تقيم الحدود تلتحراب الله يفتح عليك هذا الكلام من عبد الرزاق الشاي نقول حكام السلطان هنا ما في تباين إذا وقفوا وهواك الدرجات من الذي رفع هذا اللواء؟ هم هؤلاء الجماعات إذا من خلال ما هو بالصوره اللي تعتقدونها يا أخوان؟ خلاف يترتب عليه عمل حقيقي عقائدي دموي حقيقة الان كل ما ذكرت لكم موثق اليس كذلك فبالتالي هذا تباين واضح لا تجعل قلبك للإرادات والشبه كالسفجة إرادات كثيرة البحر لا ينتهي نعتصد بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وبقية السلف من أنسان الشيخ ناصر الدين الألباني الشيخ معتمين الشيخ جمباس هل هذا الطرح الواقع طرح بسؤالي إجابة ما بينا ما بلا. إذن إن كان الأمر لا لا يعني نفتح هذه الأضراب على أمس إحنا ضرر الشرع على الأمة بسم الله السلام طرحة <تصفيق> في ما يجوز أن آمرتني مع البلد مع في, في جميع في البلد يكون دولة. يعني من هو أن أم الدولة ينصف الإسلام، ثم هذا الإسلام يقول شامل. إذا رأيت الأرض جاء عبد من أحداث المهمة. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم سألت ربي، آه سويت من الأرض حتى رأيت مغاربها وشالبها، آه ما سيضرب منك مرك أمتي. ما زني لي منها إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وسألت ربي أن لا يهلك أمته بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أرسل فيستبيح بيضتهم فقال ربي يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يردت ولقد اعطيت امتك ان لا قبلكهم لسنه عامه ماشي وان لا أصلف عليهم عدو من سوى انفسهم فيستريح بقتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى هنا حتى أن أنا حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا هذا الردع الذي يقولون العلمانيين من الأميركان حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكفّل بحديث قدسي عن الله جل وعلا قال ولو اجتمع ايش من بأخطارها ؟ مو الأميركان ؟ ولو اجتمع من بأخطارها ؟ حتى إذا ما الطيب شروا يا أخوات ؟ حتى يهلك بعضهم ؟ بعضا و بعضهم بعضا من السغال السبي للمسلمين للكافر إذن كيف يقول رب العزة جل وعلا يسبي بعضهم بعضا لما نحن في دائرة الإسلام معنى هذا الدعوات إيش تكفيرية أصدرها السلامة إذن هنا الخطر مو الخبر من القوات الخارجية الخبر كما نص رب العزة جل وعلا من أنفسنا لذلك قال صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي بالكتاب الكتاب واللبن أمتي ليش؟ في الكتاب واللبن قال عن الكتاب صلى الله عليه وسلم ها؟ يفسرونه على غير ما أنزل الله يفسرونه على غير ما أنزل الله هذا هو الهلاك الحقيقي يا أخوان اذا الهلاك من إيش من عدم الاعتصام بالكتاب والسنة على المنهج الحق الهداف الحقيقي المستوى توحيد الامه متعدد تعدد الامه بل تعدد الامه كما نقصه العزه سبيل الى ايش الى دخول الاعداء الى ارض الامه والا اسلط لحظ الحديث والا اسلط عليهم عدوا من فيهم ام ولو اجتمع عليهم من بيأخبارها ماذا قالونا؟ شوف الكذالك مغضالين يتركونها ويدفنونها إيش؟ يقولون حتى يقول ولا واجتماع عليهم من بيأخبارها حتى بعضهم بعضاً. إذا هذا السبب الحقيقي ما هم الأمريكان ما هم الإنجليز كما يدمنون الحق. كما قال بسبب تنافرنا وتعددنا واختلافنا هذا هو السبب الحقيقي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في صحيح مسلم اليس كذلك يا اخوان تركتكم على البيضاء الدعوة السلفية السلبيه واضحه بمنصوص الحديث ولكن اين الاخذ له لجماعه وانا معهم تسليم ما رجل التكيش الان خطر اللي قرانا انت كذلك يا اخوان وكنا مدون مدون بايش بوسائل الإعلام ايش معناته معناته مو من شروط هذه الدعوه هم ينشرون شروطهم هي الدعوه وعندنا خطر صحنا يا شيخ بس على ما صرت ان شاء الله خير الله المقاطع السابقه فقط وعليه أن أتوقع طبعاً أن تساعد المعطاءات يعني إذا كان يكون في ناس عندها علم ما ترد الاعلام ما تكشف لهم كلها مثلاً بالزرائد على أساس يذرون حبرة او يذرون على الأقل الأموال هذه كلها. ما يخفى عليك لا تفيه إلا بمقدور يعني لا يكلف الله نفسا ولا أسأل اليوم لو سبتح الجريدة القبس راح تجد عنوان مقال سر قمور الجبناء تكلمنا فيه عن كل هذا الكلام اللي تعدنا فيه هم يطاقتنا هاي عجو الطاقة وما وقل إنسان ممكن أن يكتب وما وقل إنسان ممكن أن يصري وسائل الإعلام قال صح ما يخفى عليك يعني ما عندنا الامكانيات اللي عند الابراف التانية هل الناس على ضغط الله لا حدث ولا غير حدث هلنا <تصفيق> ناس يعني بسطاء في امكانياتنا, في إمكانياتنا. ماشي وانا يعني نتكلم بما نستطيع وانا ينكلف الله نفسه إلا وسعى <تصفيق> بالله شير حدث يعني ما عندنا جمعيات لا ما عندنا فروع و لجان <تصفيق> كل شخص منفرد يدعو يا عارف. الجمهور إن شاء الله ال ال الجميع طيب هذه والجميع طيب هذا هذا هو سنة أطنان اللي اللي نخو غيرك لأن مكانيات إن شاء الله موجودة لكن توفير الصدوق يكون هذا النبي النبي هو من ينفق الشق شخص المدح الشق المتكلم العلم يضله واجه الأقلام المسمومة هذه نحن ان شاء الله ولكن إحنا, احنا محتاجين اخي فاضل وعذرا لمقاطعتك احنا احنا محتاجين الى المواجهه بالصوره اللي صورتك احنا محتاجين الى تصفيه وتعديه كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله محتاجين ان يعني نصفي القسله من الهوى ومن من لك العباده ومن الجدع كانت هناك ونربي الله على ذلك رب العزه جل جلاله يديه مقاليد الموقف. الله عز وجل هو الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم، آه، ولقد نصركم الله ببذل، وأنتم أدلة. إذن هذا أمر قدري. المسلم عليه أن يؤدي ما عليه تجاه هذا الأمر. في البيان و في الوسال ونحن نعلم ونعتقد أننا يعني في دولة مسلمة لها ولي أمر شرعي. نعم هو مخالف في عدم تطبيق الشريعة في هذه المثال هذه واضحة عندنا وهذا منكر وظلم أيضا ولكن هو ولي أمرنا نجعله في ظاهر القير ان الله عز وجل يهدي تطبيق هذا الكتاب والسنة حتى يعني الله عز وجل يتغمدنا برحمته هذا الأمر لي يعني مطلوب منه أما أكثر من ذلك تمضيه هامي إلى غير ذلك لا هذا لا نحن فيه ولا نصبوه. كل انسان مسؤول عن وسولته، عن عمله فقط، ويدعو بالحسنة وما هو متحله. من خلال ايضا ولي الامر إذا أجاز شيء. إحنا عندنا قيود ما هي مفتوحة كما تراها في ال يعني الساحة، منضبطين بطريق نعتقد هو الذي يوصينا الى النتيجة ولكن قد لا يصل الانسان اليوم قد يصل قدل وقد لا يصل الاحساد يصل هذا امر في يد الله عز وجل امر نتقيم لذلك اقول هذا الطرح يستدفع كثير من الناس يريدون الصيحات ويريدون يريدون الطرح السياسي يقولون نبيب لكم يعني حقوقكم النارية حقوقكم الدنيويه ولذلك الناس تلتفت الى هذا الطرح اما طرحنا حنا الحقيقة يختلف عن هذا الطرح طرحنا ينادي بالالتزام الاستدام الكتاب والسنة ويطبق الانسان هذا الامر على نفسه، التدام وعلى وهكذا، دون تنظيم بدون اجتماعات سرية ودن وضيب دمعه ونحن نمشي على صهرات الله المستقيم الى النظر إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يضايع الصحابة بايعوني على أن لا تسألوا الناس الجيئة حتى يسقط الصوت من يدي أحدهم هم من بايع فعن النبي صلى الله عليه وسلم بس على عدن يناوله إياه فيهم شموخ هاي صبت الجعوة لذلك طريقة فيه نوع من الشدة <تصفيق> الحق إن شاء الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولا ولا أنت عند هذا لقد نشكر شيخنا الحمد لله عز وجل الله وجزاهم النعيم ونكتب بهالة أمر العظيم يقول يا ربنا المستغفر لله يقول اتبعوا ولا تبتدعوا لقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق والحمد لله رب العالمين